إذا تلحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه منفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يس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 أرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء وال أرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجيء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولي بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إن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 إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر اني لكم منه نذير مبين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 وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون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 كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها فِيهَا لا لغ فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزان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 ساقطا يقول سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء أولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بيعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله اكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مرة فاستوي وهو بالأفق أعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أودني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ماري أفتمرونه على ما يري ولقدر رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي إذ يغش السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبري أفرأيتم اللات والعزي ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله لنثي تلك إذا قسمة ضيزي إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبا الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جئهم من ربهم الهدي أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة ولولي وَكَمْ مِمَ الْمَلَكِينَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ أَنْ إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَّذَنَ اللَّهُ لِمَيْشَاءٍ وَيَرْضِي إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمِّونَ الْمَلَائِكَةَ رائكة تسميه الونثي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيراً إثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا واكدي أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخر وأن ليس إنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء لوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وابكي وأنه هو امات واحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشيه وأن عليه النشاه وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وقنيم وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا نَبِيْلَهْ وَثَمُودَ فَمَا ابْقِيَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَاضْرِبْ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَي فغشيها ما غش فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الوليم أزفت لازفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمذ وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقذ ولقد جيئهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء إن نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقولوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القر آن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقولوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر ستعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبيهم فارتقبهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القر آن للذكر فهل من مدكر ولقد جئ آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اكفاركم خير من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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران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 أكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كلعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات وال. أرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 يعرف المجرمون بثيميهم فيؤخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خيف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضة الرافعه إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 ازواجا ثلاثه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشامه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 وماء مسكوب وفاكهة كثيره لا مقطوعة ولا ممنوعه وفرش مرفوعه إنا أنشأناهن إن فجعلناهن فاجعلناهن أبكارا عربنا ترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال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 اانا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لما جموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالين المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأَيْتُمَّا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِيَكُمْ عَلَى بدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشء ولقد, علمتم النشاه ولقد علمتم النشأة فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون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 أنشأتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا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 وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 أنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقت من نوركم أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء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 أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي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 والله لا يحب كل مختال فخور للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه إنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغوء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب الا يقدرون على شيء إن من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ